يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه هي الجمعة الأولى من شهر رمضان لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد جرت عادتنا على اننا نقطع سياق الحديث الذي نواصده طوال العام لنجعل من اسابيع رمضان او من جمع رمضان دروسا خصوصية هذه المواقف وتلك الدروس تعتبر امورا متباينة لموضوعات جديدة تواكب حدث رمضان فلذلك مخترنا لموضوعنا هذا مواقف مع التاريخ والمواقف ما هي إلا أحداث أما التاريخ فلو أن الإنسان ضرب في جذور التاريخ لعلم أن أفضل مرجع لهذا التاريخ هو كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أي تاريخ للأمم الماضية منذ خلق الله عند وجل آدم عليه السلام فإن مرجعنا التاريخ هو كتاب ربنا جل وعلا وما ضح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا التاريخ الذي نحن في حاجة إليه لنقف على مواقف معينة تزيد في ايماننا خاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي حنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي حنزل فيه القرآن فهو مرجعنا وهو اساسنا وهو معتمدنا بعد الله عز وجل في اي موقف من المواقف التاريخية واذا اردنا ان نقف حقيقة على تلكم المواقف فما يسعنا الا ان نرجع الى قصص القرآن الكريم ولذلك قال الله تبارك وتعالى فيما جاء من سورة النساء وعند الآية الثالث والستين والرابع والستين بعد المئة قول ربنا جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم والإسماعيل والإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وَتَيْنَا دَاوُودَ نَبُوْرًا رُسُلًا قَادِمًا نَصَّابٌ عَلَيْكَ رُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَخُصُّهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا إذا انسيكم المواقف مع الأنبياء منذ آدم عليه السلام إذا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم اضرب في جذور التاريخ لترى كم من آلاف السنين وربما كم من ملايين السنين والقرآن الكريم يحكي لنا ذلك التاريخ وعندما يحكيه ربنا جل وعلا إنما يأتي لنا من عدة أمور. أما الأمر الأول لأفضل عرض والعبرة. أما الأمر الثاني لنقف فيكم المواقف التي وقف أناز مع دعاء الله عز وجل أي أمياء والمنذرين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى من صورة هود. وعند الآية المئة. قَوْلُ رَبِّنَا كَلَّ وَعَلَى ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ أي من الأمم. ما مِنَ الْقُمَمِ مَا أَنَّكَ هُوَ مُعَدُّ وَجَلَّ فَلَمْ مِنْهَا شَيْءٌ ومن الأمم ما أهلك رصاه عز وجل وترك لنا فيها آثار متباينة فإذا نظرت إلى قوم هود وقوم عاد وقوم صالح نرى مدائن صالح ما زالت إلى الآن برغم مرور آلاف السنين ونرى فرعون وآرامات فرعون ومعابد فرعون جعلنا الله تبارك وتعالى خالدة لنرى فيكم المواقف التي وقفنا شعب مصر بالذات مع برعون عليه لعنه الله ومع الداعي الكبير موتا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الهدف من ذلك والعلم من ذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية العشرين بعد المئة من سورة هود يقول ربنا وهو قضب القاهنين وكلا قص عليك من أنباء الرزل السبب والعله ما تثبت به فؤادا إن المواقف التي يقف الناس مع التعاة إنما يكون فيها تذبيت القلب وتدبيد الفؤاد نتيجة الأحداث التي تصفر على النفس البشرية نتيجة الأحداث التي تمر والمواقف العصيبة التي تمر بالشعوب منذ نوح عليه السلام. إلى من الأنبياء لمحمده إلى تماننا هذا يطلب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال في جذور التاريخ لماذا؟ ليثبت الله به أفئدة المؤمنين فإن هناك أمور تحدث بين الحكام والمحكومين وتحدث بين الدعاة والمدعوين وتحدث بين الأنبياء والمرسلين المفاد من ذلك أراد الله عز وجل أن يثبت به أفئدة المؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكرى للمؤمنين ثم بعد ذلك ينتقل بنا قصص القرآن الكريم إلى مدينة مدينة وإلى قرية قرية وإلى بلدة بلدة ليضرب لنا رب العزة بعزه وجل في جذور التاريخ لنرى المواقف التي يجب على كل مسلم أن يعيها تماما فهناك قرى كانت ظالمة وضرب الله لنا فيها أمثلة حقيقية كمكة المكرمة وكقرية وقرية لوط وقرية سدوم عمورة وقرية صالح ثم بعد ذلك مصر بالذات سيطلق عليها قرية لذلك قال الله جل وعلا في سورة الاعراف وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلننسألن الذين أرسل إليهم ولننسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين هذه الآيات من سورة الأعراف من الآية الرابعة وحتى الآية السابعة تعطينا نموذجا من ذيتم القرى التي ظلمت أنفسها وظلمت اهليها ودعاتها من هنا يضرب رب العزة عز وجل لنا مثالا عمليا في ذلك فجاء في سورة الاعراف وفي الاية السادسة والسبعين بعد المئة قول ربنا جل وعلا فقصص القصص لعلهم يتفكرون اذا لو اننا ضربنا في جزور التاريخ لنرى المواقف بين الامم ولنرى التباين بين كل أمة وأمة ونرى دعوة الرسل بين كل نبي ورسول لنرى حقيقة هذا الأمر لعلنا نتفكر في أمر الله لعلنا نتدبر أمر الله لعلنا نستفيد من تلك المواقف التي وقفتها الشعوب مع أنبياء الله ومع رسل الله وهذا الامر يقول ربنا جل وعلا في سورة اهل عمران وعند الآية الثانية والستين ان هذا لهو القصص الحق ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ان حكى لنا قصة عيسى وحكى لنا قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الابطاع لأولي ما كان حديثا يفترى ولكن تصطيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اذا موضوعنا هذا يحتاج منا الى ان نتأمل تلك المواقف التي وقفها الدعاة واننا سنبدأ بحول الله وبتوفيقه واقرب الامور الى الذاكرة مصرنا هذه البلد الاسلامي كيف كانت في جزور التاريخ فرعونية وكيف كانت في جزور التاريخ صليبية وكيف كانت في جزور التاريخ يهودية ثم استقرت بان اصبحت أمة إسلامية لا بد ان نرى ما هي المواقف التي وقفها شعب مصر بالذات تجاه الدعاء وموقف مصر تجاه الحكام وموقف مصر مع فرعون على مر التاريخ لذلك اسمع ما قاله الله تبارك وتعالى في السند الاول من مسانيد كتاب ربنا جل وعلا في سورة الصافات يقول الله تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم اذا يحكي لنا التاريخ ان شعب مصر وقع تحت القهر الفرعوني ثم وقع تحت القهر اليهودي ثم وقع تحت القهر الصريبي ثم بعد ذلك اصبحت امة إسلامية يوم انفتعها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم بعد ذلك اذا بنا نرى مصر تتحول الى دولة علمانية تنبذ كتاب الله وتنبذ سنة رسول الله ويجذب الناس فيها ويقولون بان الشريعة مطبقة فان كانت الشريعة مطبقة فمعنى هذا ما كنا نرى المسلسلات الداعرة في الاعلام وما كنا نرى المجلات الساقصة التي نراها في الاسواق وعلى الارصفة فلو كانت الشريعة مطبقة فعلا ما وجدنا انسانا يتسول وما وجدنا طفحا من المجاري يختلط بماء الشرب كما حدث منذ عشرين يوما في منطقة عين شمس عندما تختلط ماء المجاري بماء الشرب ويشرب الناس ماء المجاري ولمدة خمسة ايام ثم يحذرنا بعد ذلك التلفاز بعد خمسة أيام من شرب الناس لماء المجاري المختلطة بماء الشرب ولا حياة لمن تنادي من هنا كانت مواقفنا التي نضربها في جذور التاريخ لنرى ماذا أمر الله عز وجن وبماذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لنرى تلك المواقف ان مصر بالذات وقعت تحت الكرب ووقعت تحت القهر ووقعت تحت الظلم فكيف كانت تلكم المواقف اسمع ما قاله رب العزة جل وعلا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم واتيناهما الكتاب المستبين مش الكتاب المبين المستبين لأن الله عز وجل أنزل مع موسى التوراة ثم بعد ذلك أنزل مع عيسى الإنجيل ثم بعد ذلك أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وها نحن الآن في شهر القرآن نأكف على القرآن دراسة نأكف على القرآن تأملا نأكف على القرآن كمنهج من مناهج التربية العالي لذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون فهما ارسلا الى شعب مصر سواء كان بني اسرائيل او كان شعب مصر القبطي او كان بعد ذلك على يد عمرو بن العاص مع رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتبقى هذه الرسالة خالدة لتسجل لنا مواقفا للتاريخ يقول الله تبارك وتعالى <تصفيق> ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم اذا انزل الله الينا الكتاب وارسل الله عز وجل الينا الرسل وهدانا الله عز وجل الى صراطه المستقيم فأي ممرأة مسلمة سواء كان اسلامها بالهوية أي بالبطاقة بالشخصية او كان اسلامها بشهادة الميلاد اذا اردت ان تخذتها وان تناقشها بان تردد الحجابة وانه لا يجوز لها ان تظهر عورتها قالت سألبس الحجاب عندما اقتنع فالمرأة التي تقول هذا هي كافرة ونحن لا نكفر ولكن على الناس ان يفهموا ان هذا امر الله فان ردت المرأة امر الله بلا حجة ولا دليل فذلك هو الكفر المبين امرها الله بالحجاب وامرها الله بالاحتجاب لكنها تقول عندما اقتنع اذا هي ترد الان امر الله كذلك الشعوب اذا جاءتها الرسل فاذا بهم يعترضوا على هذه الدعوة كما فعل بنو اسرائيل مع موسى وكما فعل الاطباط مع موسى وكما فعلوا هذه الامة مع انبيائها ودعاتها الى الله عز وجل انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين انظر أخي المصاب إلى ما ضرب الله عز وجل به في جزور التاريخ لنرى المواقف الحقيقية مع شعب مصر بالذات ماذا حدث ما هي القصة وما تلك المواقف اسمع معي ما قاله الله جل وعلا فيما جاء من سورة الاعراف ثم بعثنا من بعدهم من بعد من من بعد نوح من بعد هود من بعد صالح من بعد شعيب من بعد هؤلاء جميعا سليمان وداود ثم بعثنا من بعدهم موسى عليه السلام جاء الى شعب مصر ليضع المواقف الحقيقية الايمانية وليضع النماذج القرآنية التي جاءت الثورات مواكبة لما جاء في كتاب ربنا جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملائه انظر الى فرعون وملائه واختيارنا لهذه القصة لانها موقف فريد مع مواقف الانبياء والمرسلين جميعا فجميع الانبياء وجميع المرسلين ارسلوا الى اقوامهم الا موسى عليه السلام ارسل الى الحاكم وارسل الى الحاشية والبطانة بطانة السوق التي تحيط. بالحاكم الظالم ارسل اليهم لماذا ليضع لنا نقاطا على الحروف لتظهر تلكم المواقف في جذور التاريخ لتبين لنا ماذا اراد الله وماذا فعل الله بهؤلاء الاقوام ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه ماذا كانت النتيجة فظلموا بها ظلموا بها يعني بالرسالة ظلموا بها اي بالتورات والظلم هو انعكاس للمفهوم وانقلاب للميزان اذا شعب مصر عندما ابى تطبيق الشريعة في زمن فرعون عليه لعنة الله ماذا كانت النتيجة مكن الله الحاكم الظالم من هذا الشعب المستضعف المقهور الرافض لشريعة الله لأن الشعب لو أراد شريعة موسى عليه السلام للتف حول موسى عليه السلام ليجتمع مع هارون عليه السلام لكن الشعب المصري منذ الأذل يرفض تطبيق الشريعة ومن هنا يجد الحاكم لنفسه منفذاً لاستخفاف الشعب واستخفاف الرعية والضغط عليه وفرض العلمانية او فرض الكفر عليه او فرض الصليبية كما مر بذلك على شعب مصر المقهور اسمع ما قاله الله عز وجل ثم بعثنا من بعضهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كلمة انظر هذه الأوامر من الله أن تكف المواقف التي وقفها موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين عندما أفسد فرعون وعندما أفسد هامان وعندما أفسد قارون وهؤلاء المسميات الثلاثة لنا معهم مواقف طويلة مع قصة موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله. ففرعون هو المتمثل في القوة الحاكمة، وهامان هو المتمثل في القوة العسكرية التي تحمي النظام، وقارون هو المتمثل في القوة الاقتصادية التي تؤيد هذا النظام الفاتد وهذا النظام الفرعوني. فرب العزة عز وجل قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين هذا ما جاء في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقضية السحر اخوة الكرام انما هي قضية تحتاج الى وقفة لان السحر انما هو فن من الفنون الفرعونية القديمة التي كان يتعلمها الناس من الازل والسحر قضيته اصبحت واضحة وسقط فيه من سقط ونجى فيه من نجا. ليتعرف العبد على المواقف هتلكم المواقف المتباينة خاصة مع قلطة موسى عليه السلام مع قرعون عليه لعنة الله موقف ام موسى عند ولادة موسى عليه السلام كيف كان حالها في الاضطراب كيف كان حالها في الفزع؟ كيف كان حالها في الهلع عندما عرفت بان الفرعون قد صدر امره بقتل كل صبي يولد فاذا بها تخاف وهي حامل في موسى عليه السلام لكن هذا هو قدر الله يجريه رب العزة عز وجل على من يشاء بحسب ارادته سبحانه وتعالى فلما اضطرب قلب ام موسى ربط الله على قلب ام موسى وثبتها ثم وعدها بوعود ثم وفى رب العزة عز وجل تلكم الوعود عندما اوحى الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم بعد ذلك موقف امرأة فرعون آسيا هذه المرأة المؤمنة التي ختمت حياتها بالايمان وان كانت عذبت على يد الفرعون فهنا لنا معها مواقف كيف تحكمت هي في فرعون وهذا هو النظام الفرعوني ان النساء يتحكمن في الرجال خاصة المحكومين وهنا يضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام ان فرعون صدر امره الى ان هذا الولد يقتل لكنها أي اسيا امرأت فرعون اصدرت امرها الذي سيطر على امر فرعون في ذلك الزمان قالت لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون موقفها موقف يتأمل فيه ثم بعد ذلك لما اعلنت ايمانها واصبح فرعون يتشفى في عذابها عندما صمرها في جدار بعربعة مصابير من كل يد مسمار ومن كل رجل مسمار ثم اخذوا يكيلون لها صنوف العذاب اخذوا يكيلون لها صنوف العذاب فلما شعرت بنهاية المنية لجأت الى الله عز وجل قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ابني لي عندك بيتا في الجنة فاختارت الدارة واختارت الجوارة جوار الله قبل الدار ابن لي عندك ثم بعد ذلك بيت فاختارت الجوار قبل اختيار الدار وهذا موقف يعطي المسلم اذا اراد ان يرى مسكنا لنفسه فليختار الجار قبل اختيار الدار من هذه مواقف متعددة ثم موقف السحرة عندما ارادوا ان يتحدى موسى عليه السلام ثم موقف شطة بنت فرعون وهذه الماشطة هي التي كانت تمشط ابنة فرعون اي تصفف لها شعرها وتصفيف هذا الشعر انما هو اساس باين في القصور عند الملوك وعند الرؤساء فكل واحد له حلاق مخصوص ولها كوافير مخصوصة ولها ماشطة مخصوصة اسمع ما قاله الامام احمد رحمه الله تعالى في المسند عند الحديث 2822 وهذا حديث صحيح وهذا الحديث عن عبد الله بن عباس في مسند الامام احمد بتحقيق احمد شاكر رحمه الله تعالى قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بها فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة قال هي رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قلت وما شأنها يعني إيه حكايتها هذه حكاية بنت فرعون ما نعلم عنها شيئا ما شأنها قال جبريل بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم السقط المدري المدري يعني عبارة عن مثلة او عود من الخشب تسلك به شعرها وهذا اول وسيلة يستخدمه الكوافير المشط في جانب له مشط وفي جانب له كأنه عصى طويلة يأخذ منها خصلات الشعر هذا اسمه المدري فلذلك لما سقطت المدري من يدها قالت اي ماشطة بنت فرعون بسم الله فقالت ابنة فرعون ابي يعني انت تطلبين باسم ابي قالت لا فقالت بسم الله فقال لا فقالت لها ابنة فرعون ابي قالت لا ولكن ربي ورب ابيك الله قالت اخبره يعني هل أخبر فرعون بهذا اللي انت بتأريد متأكدة منه قالت نعم فأخبرته فدعاها فقال يا فلان إن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس وكلمة بقرة من نحاس أي وعاء من نحاس كبير إنما اشتق من التبق والتبقر هو الانتفاخ، فهي عبارة عن وعاء نحاسي يطلق عليه بقره وليس الهدف العجل أو البقرة وإنما هو طست أو وعاء من نحاس كبير به النحاس المغلي نحاس مغلي فيه وعاء من نحاس ثم بعد ذلك أسقط طرعون أبناءها أمام عينها واحدا واحدا ولم يثنيها ذلك عن توحيد الله عز وجل لذلك قالت ربي وربك الله فامر ببقرة من نحاس فأحميت ثم امر بها ان تلقي هي اولادها تلقي هي اولادها فيها قالت له ان لي اليك حاجة قال وما حاجتك قالت احب ان تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا هذا نظام المحكوم عليه بالاعدام يقال له انك حاجة ما هي نفسك فاذا بها عندما سئلت انظر وهذا هو الفرعون مع انه طاغية مع انه كافرا بالله عز وجل مع انه مشرك به سبحانه الا انه وفى بوعده تجاه ما شطت ابنة فرعون. ألك حاجة؟ قالت نعم. أن تجمع عظامي وعظام أبنائي. ثم تضعهم في كفن. ثم تدفنهم في التراب. قال هذه لك. هذه لك. الشاهد من هنا أنه أمرها أن تلقي أولادها فيها. قالت إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟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 خوفا على هذا الصبي ما ذنبه ما ذنب هذا الصبي فاذا بالله عز وجل يجعل الصبي يترك تديها ثم ينطق لما تتقاعت يا اماه ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فالقب بنفسها هذا هو موقف من المواقف البفولية الحقيقية التي يجدر بالانسان ان يقف امامها موقفا عمليا تجاه فرعون وتجاه ملأ فرعون هنا ننظر الى التاريخ ماذا يقول لنا رب العزة جل وعلا في سورة الاعراف وفي سورة طه وفي سورة يونس وفي مواقف متعددة يحكي لنا رب العزة جل وعلا المواقف مع فرعون فاذا اردنا ان نأخذ تلك المواقف الحقيقية فكما قلنا نرجع الى كتاب ربنا جل وعلا اسمع ما قاله الله ثم بعثنا من بعدهم موسى الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعد ذلك قال الله ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لماذا ليحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون هذه الحكمة الطويلة من الزمن التي أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وإلى الأقباط في مصر ليؤمنوا بالله عز وجل وليوحدوا الله سبحانه وتعالى ويفرضوه بالوحدانية لا شريك له. كم آمن مع موسى عليه السلام؟ لا يزيدون على المئتين بعد إيمان الصحراء. لكن لك أن تتخيل. موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وهما يقفان بين شعب مصر وبين حاكم مصر وبين ملاء مصر الملأ هم علية القوم الملأ هم الوزراء الملأ هم شرفاء القوم لذلك قال الله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملأه فظلموا بها فظلموا بها عرض موسى عليه السلام حجته وعرض موسى عليه السلام قضيته ان اعبدوا الله لا اله الا هو وان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم ثم بعد ذلك اعلن حجته على فرعون وملأه هل معك من دليل قال نعم ما هو الدليل القى عصاه فإذا هي تتحول إلى حية تسعة ألقى عصا فإذا هي تتحول إلى ثعبان مهين ثم بعد ذلك نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فرعون عرف أن هذا هو الحق فرعون عرف أن هذه ليست صنفا ولا نوعا من أنواع السحر لكن هكذا يدلس الحاكم على شعبه هكذا يضحك الحاكم دائما على شعبه خاصة اذا كان الشعب مغفل ومعنى اذا كان الشعب مغفل اي غفلت عليه حقائق الامور فلا يعرف منها الا ما يزاع ولا يعرف منها الا ما ينشر ولا يعرف منها الا ما تتناثره الجرائد والصحائف والمجلات واخبار الامم السابقة لذلكم لما عرض موسى قضيته ولما اظهر موسى حجته صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرعون استخف قومه واراد ان يدلس عليهم لكن عن طريق علية القوم عن طريق كبراء القوم عن طريق وزراء الثقافة عن طريق وزراء الاعلام لان هؤلاء هم سحرة فرعون وزراء الثقافة والإعلام والاقتصاد والمالية وغيرهم ساحرة فرعون لأنهم يصحرون مفاهيم الناس لأنهم يؤثرون على أدمغة الناس فيجعلونهم يبتعدون عن شريعة الله ويبتعدون عن موسى وهارون ثم يلتفون حول الكفر والطغيان والافتراء والشرك بالله عز وجل اسمع ما قاله الله تبارك وتعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ وهنا تكلم الوزراء وهنا تكلم القادر وهنا تكلم السادة قال الملأ من قوم فرعون إن هذا سحر عليم يعني ليس سحرا عاديا يا فرعون لا يهمك هذا الأمر اضطرق الأمر لنا قال تركت لكم الإعلام قالوا اتركوا الامر لنا قالوا تركنا لكم السخافة قلنا اترك الامر لنا قال تركنا لكم الاقتصاد افعلوا ما تشاءون المهم ان الكرسي لا يمسه احد وهنا انظر هذا الكلام عندما قاله الدكتور محمد محمد حجازي في تفسيره التفسير الواضح عند آيات سورة الأعراف ليبين أن نظام الفرعون لا يريد أحدا أن يمس كرسيه سنرى هذا من خلال قصة موسى عليه السلام والموقف المتباين مع سحرة فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لتاحل عليم إحنا شايفين واحد متخصص في السحر مع دكتوراه في السحر اترك لنا يا فرعون أن نجمع لك السحرة ألا بشغلتي أنا شغلتك أنت نعم اسمع ما قاله الله قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون جاء السحرة فرعون ثم ينقل ربنا تبارك وتعالى موقفا اخر من سورة طاها وهذه السورة التي تبين فيها ان موسى عليه السلام عرض قصته ثم اذا بالملأ يجدون منفزا ومخرجا فاذا برب العزة عز وجل يحكي لنا ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابا اريناه اياتنا العصا كذب اليد كذب القوة والمعجزة كذب القمل البفاضع الدم فلق البحر كل هذه آيات كذب وأبا والإيباء هو الاستكبار والعلو وهذا الصنف من الحاكم إذا تكبر على الله عز وجل وامتنع عن تطبيق شريعته فذلك هو الكفر البواح كذلك كان فرعون عليه لعنة الله عندما قال الله تبارك وتعالى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 أنت تريد أن تتحدان بطلا سمك أنت تصحر أعيننا حتى نرى العصا حية وحتى نرى اليد بيضاء وهي يد عادية أنت تريد أن تسحرنا بهذا اضرب لنا موعدا يا موسى فاختار موسى عليه السلام موعدا مناسبا هو موعد الزينة والاحتفال بوفاء النيل هي عادة فرعونية قديمة. ما زالوا يقدمون اما لهذا هذا النيل ظنا منهم بان هذا هو الذي يجري مياه النيل عن طريق القربة التي يتقرب بها الى الله اي الى هذا النيل اختار موسى عليه السلام هذا الموقف وهو يوم الزينة فقال رب العزة جل وعلا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا انظر الى هذا الموقف وقف لحظات مع هذه اللحظات موسى عليه السلام في القصر الفرعوني موسى عليه السلام في عين شمس في منطقة العاصمة التي كانت تحكم مصر في ذلك الزمان يقف في هذا البيت ثم يتكلم بكلام الواثق من الله عز وجل قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد الذي يخرج فيه الناس جميعا يلبسون ابصر الثياب يجتمعون الكبير مع الصغير يجتمعون الرجال مع النساء يجتمعون الشباب مع الاصفال الكل يجتمع في يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا. انظر يحشر الناس ضحا. ما هذا يموت هل شعب مصر يحشر هل شعب مصر يقف عليه معنى الحشر نعم اسمع ما قاله الله عن فرعون عليه لعنة الله فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى حشر فنادى جمع الشعب بازره وحشر في مكان واحد حشر في صعيد واحد ثم فرض دعوة الشرك عليهم انا ربكم الاعلى ما اريكم الا ما ارى ثم بعد ذلك اختار موسى عليه السلام هذا الامر لماذا ليثبت لنا موسى عليه السلام ان الدعاة الى الله يعملون في النور ان الدعاة الى الله لا يعملون في الظلام ان الدعاة الى الله حجتهم واضحة وضوح الشمس وحجتهم باينة تباين تلك الموقف العظيم الرهيب بين يدي فرعون الذي ابينه لنا رب العزة عز وجل لكن انظر عندما قال موسى موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون سبحان الله تولى فرعون أجهزة اعلامه قال لا دخل لكم انتم بالسحرة اجهزة ثقافته قال لا دخل لكم انا الذي ساختار السحرة بعيني وهذا هو نظام الوزراء وهذا هو نظام الملأ أن الحاكم هو الذي يختار وان الحاكم هو الذي يختار وزرائه وينقيهم تنقية واضحة بينه قال انا سافعل هذا هذا يتضح لنا من خلال قوله تعالى فتولى فرعون اي فتولى هذا الامر ثم نادى في المدائن حشرين ان ائتوني بكل ساحر او ائتوني بكل سحار عليم اذا به يعلن في ابواق اعلامه اني اريد سحرة من نوعية معينة وهلما اذا بالعلماء واذا بالسحرة يجتمعون على فرعون انظر الى قوله تعالى في هذا الموقف بالذات فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى جمع السحرة وجعل معهم اجتماعا مغلق وهذه هي عادة الملوك والرؤساء على مستوى العالم اجمع اذا ارادوا ان يأخذوا قرارا يكون لهم اجتماع مغلب ثم بعد الاجتماع مغلب اذا بهم مؤتمر صحفي ثم بعد المؤتمر الصحفي يتحدث الحاكم مع الرعية هكذا طعل فرعون مع سحرته جمع السحرة واختلى بهم وتم الاتفاق السري السرى اسمع ما قاله الله جل وعلا فتزازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى تنازعوا أمرهم بينهم لماذا لماذا تنازعوا أمرهم انظر إلى الموقف العظيم فرعون يجمع السحر ثم يقول لهم لابد أن تهزموا موسى وهارون قالوا لا دخل لك يا فرعون بهذا لكن لنا شرط معك قال ما شرطكم قالوا انا لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين هل ستعطينا نياشين هل ستعطينا انواط هل ستعطينا مكافآت قال نعم وانكم لمن المقربين ساجعلكم وزرائي ساجعلكم حاشيتي ساجعلكم من اهل ضلاطي نعم وانكم لمن المقربين ثم الموقف يتباين مباشرة مع موسى عليه السلام موسى نظر إلى هؤلاء القوم يا قوم أنتم تعلمون أن ما جئت به ليس بالسحر وأن جئت به إنما هي حقيقة أنتم تعلمون هذا ضرب الكلام في أدمغة السحر وأخذوا يفكرون في الأمر هذا كلام لا يقوله ساحر لأن الساحر معلومة بضاعته وأن الساحر معلومة سلعته لكن موسى عليه السلام عندما يقول لهم لا تفتروا على الله وهنا ارتعد السحرة عندما عرفوا ويلكم هذا تحذير لا تفتروا على الله كاذبا سيسجدكم بعذاب وهنا ارادوا ان يتأكدوا للمرة الثانية رجعوا الى فرعون تنازع أمرهم. أنت هتعيني إيه؟ وانت هتعيني إيه؟ وانت هتعمل إيه؟ تنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى كل في سرية تامة حتى يتم إعلان تشكيل الوزارة. وهنا يقول رب العزة جل وعلا وأسر النجوة ثم بعد ذلك خرجوا لإعلان المؤامرة. قالوا إنها زانلة حيران. يريدان أن يخرجاكم من سحر من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا سبحان الله الظلمة الفجر العهر يتفقون على قلب رجل واحد والمسلمون متفرقون سبحان الله الظالمون اليهود النصارى اجتمعوا على قلب رجل واحد لضرب الصحوة الإسلامية وما زال المسلمون يغطون في نوم عميق سبحان الله اسمع هذا الموقف من كتاب ربنا جل وعلا فاجمعوا كيدكم اجمعوا كيدكم لا بد من التحالف وفعلا تحالفت الاحزاب حزب التجمع حزب الناصري حزب كذا وحزب تجمعوا على ان يضربوا الصحوة الإسلامية وساعدهم على ذلك موقفهم من العلمانية العالمية انظر الى قوله تعالى فاجمعوا قيدكم ثم اتوا صفا فوقف الملاحدة صفا امام موسى عليه السلام وارادوا بذلك كيدا ماذا كانت النتيجة النتيجة يقول الله تبارك وتعالى قالوا يا موسى انتهى النقاش معك يا موسى انتهى الحوار معك لا حوار بعد الآن اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال بل القوا اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا وهنا يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى اذا نعود الى القضية الأساسية التي يبنى عليها موقف درس اليوم السحر. ما هو السحر? يبين لنا اهل العلم ما يقوله طبيلة الشيخ محمد محمد العدوي في كتابه دعوة الرسل يقول السحر وانواعه السحر لغة هو كل ما لطفا واخذه اخذة خفية والسحر هو نوع من الخداع والسحر كان فنا في مصر في قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون مع اقرانهم من البابليين ومن الهنود وما زال الى الان السحر متفشيا في تلك البلاد لكن هذا السحر عندما اوقف القرآن لنا مواقف متعددة كان عبارة عن عدة انواع اما النوع الاول ما يعمل بالاسباب الطبيعية الاسباب الطبيعية وهو استخدام مادة الزئبق مادة الزئبق اذا وضعت على خشبة او اذا اغرس فيها حبل وخرج من الزئبق ثم وضعته على الرمال ونزلت حرارة الشمس عليها خيل اليك انها تسعى لان الاتراب الناتج من حرارة الشمس يتخيل كأن هذا الحبل او هذه العصا حية تسعى فهذا نوع من الخيال وهذا الذي عمله السحرة مع موسى عليه السلام النوع الثاني الشعوذة التي هي مدار البراعة فيها على خفة اليد خفة اليد يجي لك عملية الساحر يمسك ثلاث ورقات شغلة جل جل عملية الكوز وعملية الزهر كل هذه خفة فهو نوع من انواع السحر اما النوع الثالث فمداره على تأثير النفس البشرية والارادية الراجعة للأول القابلة للأوهام والانفعالات ثم النوع الرابع الطلاسم التي يعملها الكفرة ثم النوع الخامس ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسي كنوع من انواع السحرة وهنا يقف موسى عليه السلام امام السحرة في هذا الموقف المتبايد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 نظر موسى عليه السلام الى نفسه ورجع الى نفسه هذه مئات الحيات هذه الاف الحيات في الساحة وانا معي عصى وأنا وانا معي حي واحدة فماذا تفعل الحي الواحدة مع الاف الحيات هنا اوجس في نفسه خيفة موسى في هذه اللحظة خاف موسى على نفسه حية واصطمئة الحية ماذا تفعل ونسي موسى أن رب العزة عز وجل قال معه إنني معكما أسمع وأرى نسي موسى هذا فثبته الله عز وجل وأيقظه من غفلته هذه عندما قال ألقم في يمينك تلقف ما صنعوا سترى ماذا ستفعل هذه الحياة وفعلا اعتمد موسى عليه السلام على رب العزة عز وجل ثم ألقى عصام كما أخبر رب العزة سبحانه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخط إنك أنت الأعلى وألقم في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى هكذا يقول الدكتور محمد محمود حجازي في تلك اللحظة التي علق السحرة فيها الحبال والعصي جلس فرعون في منصته جلس فرعون بين ملائه وعصابته به نشوة الفرح والانتصار يظن ان الساحة لما ملئت بالحبال والعصي وتحولت في نظرهم الى حيات انها تسعى ظن فرعون انه انطفى وظن فرعون انه جنوده قد انصصروا فقال وفي تلك اللحظة ابتاج فرعون وجنوده وعليه القوم وايقنوا انهم نجحوا في السحر حينما فازوا على خصمهم موسى وهارون ولكن تلك اللحظة الفاصلة وهذا هو الموقف المتبين يلقي موسى عليه السلام عصا فإذا بهذه العصا تتحول إلى حية تسعى ثم إذا بها تلقف ما صنع ولذلك عبر الله تبارك وتعالى عن هذا بقوله وجاء الحق وذهق الباطل ودهش آل فرعون والملأ من قومه بل وكل الناس وعلم السحرة وهم أدرى الناس بالسحر وطاقة أن السحر لا يفعل هذا أبدا وإنما هي قوة إيمانية وهي قوة إلهية نزلت على موسى عليه السلام فماذا كانت النتيجة عندما ظهر هذا الموقف سأل رئيس السحرة وكان أعمى سأل رئيس السحرة ماذا فعلت العطاء قالوا تحولت الى حية ثم قال ماذا فعلت الحية قال تحركت ثم اكلت كل ما في الساحة من حبال وعصي قال هذا ليس بسحر ان هذا هو رسول الله فالقي السحرة سجداء قالوا اعملنا برب هارون وموسى تحول الموقف وتباين تماما لذلك قال الدكتور محمد محمود حجازي ماذا يفعل فرعون انه لموقف جد خطير قد جمع الناس جميعا وجمع السحرة من كل مكان وقد افهم الشعب الذي يقدسه ان نهاية موسى وهارون في ضحى الغد يوم يجتمع الناس في وفاء النيل فرعون عليه لعنة الله الاين حكاية العرش حيضيع الكرس حيضيع الحكاية بقى أنا جمع الناس لهذا الموقف علشان السحرة تسجد لموسى عليه السلام أو تسجد لرب موسى عليه السلام ولم يعد هارون وموسى وحدهما بل سارا مع موسى وهارون السحرة وقوم فلا بد أن يختصم الجميع ولا بد أن يتهم فرعون الكل يبقى في هذه الحالة لابد أن فرعون سيضطر للكذب سيخرج عن وقاره. ماذا كانت النتيجة اذا به فعلا يخرج من مكانه قال امنتم له قبل ان اذن لكم استخفاف للشعب امنتم له قبل ان اذن لكم وكأن الفرعون يريد من الشعب كل من يريد الايمان بالله ياخذ الإيمان الايمان من فرعون استخفاف بهذا الشعب لانه فرض عليهم نوعية معينة من الدين فرض عليهم نوعية معينة من العلماء الذين ينتسبون الى الدين فرض عليهم نوعية معينة من اصحاب الشهادات الراقية لذلك قال امنتم له قبل ان ادل لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وابسلكم من خلاف ولا. قل في جزوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى هنا علم موسى عليه السلام ان الامر اصبح جد خطير وعرف فرعون ان موسى عليه السلام ترك مصر الى مدين وهو شاب عرف عندما بين لنا في سورة القصص عندما وكز المصري ثم غادرها إلى أهل مدين ثم جاء وهو ابن أربعين عام إذن موسى لم يتربى في مصر لكن فرعون عليه نعنة الله لابد أن يلفق التهم لابد أن يلفق القضايا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر تهمة ما عرفها موسى وما عرفها الشعب المصري لكنها تهمة الحاكم عندما يقول لابد من الاعلام يوافق عندما يقول لابد من الاذاعات ان تعلن عندما يقول لابد من الصحافة ان تزيع انه لكبيركم الذي علمكم السحر هذه مؤامرة مؤامرة دبرتموها لقلب نظام الحب هذه مؤامرة خبيثة دبرها موسى عليه السلام مع هارون مع السحرة لقلب نظام الحكم اسمع ما قاله الدكتور محمد محمود حجازي هذا هو فرعون مصر ذلك هو الشديد وتهديده الكثير اما الايمان العميق المبني على الفهم الدقيق فقد جعل السحرة يقولون لن نؤسرك يا فرعون ولن نختارك يا فرعون على ما جاءنا من البينات ظهرت الحقيقة وأصبح الأمر واضحا جليا فلا بد من وقفة لا بد من وقفة أمام الطغاة لا بد من وقفة أمام هؤلاء الكذابين لا بد من وقفة أمام هؤلاء المزيفين للتاريخ لا بد من وقفة أمام هؤلاء الظلماء الذين استعبدوا الشعب المصري لابد وهذه الوقفة انما وقفها زعيم هذه الصحوة موسى عليه السلام ووكيله هارون عليه السلام وقفوا بهذه الصحوة امام فرعون وارادوا ان يثبتوا ان الاسلام آت لا ريب فيه وارادوا ان يبشر الناس ان ما يفعله الطغاء بالصحوة الإسلامية من سجن وتعذيب وتهديد فانما هو عذاب في الحياة الدنيا كما قال الصبي فيما ماشطة ابنة فرعون يا امه لا تتقاعس فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة لذلك فهم موسى عليه السلام فقال الدكتور محمد محمود حجازي هذا هو فرعون مصر وذلك بطشه الشديد وتهديده الكثير اما الايمان العميق المبني على الفهم الدقيق فقد جعل السحرة يقولون لن نؤسرك يا فرعون ونختارك على ما جاءنا من البينات والهدى لن نفضل نعمتك على نعمة الله لن نفضل هدايتك على هداية الله لن نفضل مؤازرتك على مؤازرة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والذي فطرنا والذي فطرنا والله. والله لن نؤثرك يا فرعون والذي فطرنا وخلقنا فاقض ما أنت قالت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لذلك يضرب الله لنا موقفا عظيما مع الدعاة إلى الله الذين يسجلوا والذين يضطهدوا والذين يعذبوا مواقف إيمانية شديدة تباين من خلاله ثنايا كتاب ربنا جل وعلا لذلك قالوا يا فرعون اقض ما انت قاض انت الان تملك اجسادنا انت الان تملك اجسادنا اما القلوب فهي بين اصبع الرحمن سبحانه يقلبها كيف يشاء انت لا تتحكم في قلوبنا يا فرعون انت لا تتحكم في صدورنا يا فرعون انت لك من الاجثام فقط صلب كيف شئت، قطع كيف شئت، شرد كيف شئت، اسجن كيف شئت، اعدم كيف شئت. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض لكن القضية يا فرعون انت تجهلها انت مجرم أنت قد أجرمت في حق الله عز وجل لأنك غيبت شريعة الله لأنك منعت موسى من أداء رسالته لأنك منعت هارون من أداء مهمته لذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذا الموقف إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم خالدا فيها إذن الإجرام نتيجهه ووسيلته ونهايته الموت ولكن على غير ملة الله وملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا يقتل ربنا جل وعلا وفات في كيف مات في العون عندما أسطف في اليم وأنجى ومات الناس جميعا لكن الله عز وجل قال اليوم ننجيك ببدني لتكون لمن خلفك آية اسمع ما قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه إمام أحمد في مسنده عند الحديث 2821 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر يقول عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر حالا يعني طينا من البحر أدسه في فيه لعله ينطق لا إله إلا الله خشيت ان ينطق لا اله الا الله ومن نطق بلا اله الا الله لم يحرم عليه عز وجل عليه النار الأبدي، وانما سيحاسب ويعاقب بمقدار معصيته ثم بلا اله الا الله ان عمل بها وان فهمها وان طبق مراد الله منها ادفله الله عز وجل الجنة ثم يقول عن سعيد بن جبير عن ابن عباد في الحديث الذي رواه الامام احمد عند الحديث الفين ان جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخاطة ان يقول لا اله الا الله اذا نخرج من هنا ان لا اله الا الله موقف يجب على البشرية ان يعلموه تماما ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة ومن وعى لا إله إلا الله دخل الجنة ومن عمل بلا إله إلا الله دخل الجنة أما من قالها وأشرك بالله أما من قالها وكفر بالله أما من قالها وغيب شريعة الله فأولئك هم المفسدين الذين أفسدوا على أنفسهم إيمانهم وأفسدوا على رعيتهم عقيدتهم وأفسدوا على البشرية نظامهم حيث اختار الله لهم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهكذا إخوة الكرام ننتهي من موقف اليوم موقف فرعون مع موسى عليه السلام وموقف السحرة وموقف ماشطة بنت فرعون وموقف زوجة فرعون آسيا وموقف الملائي هؤلاء الذين غيبوا وجه التاريخ وغيروا نظام الثقافة منذ زمن فرعون الى ان يرت الله الارض ومن عليها حول هذه الموضوعات جميعا نطرح على مسامي حضراتكم للاخوة الذين يشتركون معنا في مسابقة يوم الجمعة ان يكتب بحثا لا يزيد عن عشر صفحات عما فهم من مواقف اليوم والبحث الذي يفوز بحول الله ستكون له جوائز قيمة إن شاء الله ووفق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ولا تنسوا أيها الإخوة الكرام أن تتصدقوا على إخوانكم لأننا نذهب بالإطعام إلى بيوتهم ساعدون في هذا الأمر أعزكم الله وللحديث بقية لمن أراد أن ينتظر بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 اخوة الكرام قال للملك اني قد كبرت فبعث الي غلاما اعلمه السحر هذا الحديث الذي يعتمد على ان السحر فن وان السحر نوع من انواع التعلم وان السحر انما مقته الله عز وجل وان هذا السحر رفضه رب العزة عز وجل والساحر كافر وجزاء الساحر حد السيف فترى في الحدود حد الساحر السيف لأنه كفر بالله عز وجل وأراد أن يعمي على الناس حقيقة الإيمان بمجموعة أوهام فهذا الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب بن الرومي انه قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر اي كبر هذا الساحر قال للملك ائتني بغلام انظر الى دقة هذا الحديث ائتني بغلام السبب لأعلمه لك السحر اعلمه اذا السحر فن يتعلم لكن القضية هنا من الذي يعلم وكيف يكون ايمانه ومن الذي يتعلم وكيف يصبح ايمانه الغلام اختار الملك غلاما للساحر اليتعلم فاذا بالغلام عندما يمر من بيته وهو ذاهب الى قصر الملك ليعلمه الساحر التقى ببيت راهب والراهب هو العالم او الحبر الذي يدين بدين النصارى قبل تغيير الملة الى مناهج ثلاثة او اربعة او خمسة كاتوليك او بروتستانت او ارثوذكس او كاتول او انجليين الى اصناف متعددة فقبل ان يتم هذا مرة الغلام على بيت الراهب فاذا بالراهب يعلمه التوحيد واختلط الأمر بين الراهب وبين الملك اللي هو الساحر الذي يعلم الغلام كان الغلام يتأخر عند ذاهبه إلى الملك ويتأخر عند بالغلام يتأخر على الساحر وهو عند الراهب ولما يعود يتأخر عند الراهب وهو ذاهب للساحر وفي يوم من الأيام كما يحكي الحديث التقى الغلام ووجد دابة قد سدت الطريق فقال الغلام اللهم إني سألقي هذه الحجرة على الدابة فإن قتلت فتأعلم أن أمر الراهب على صواب وإن لم تقتل فتأعلم أن أمر الساحر على صواب ثم ألقى بالصخرة فقتلت الدابة فأزيع الخبر بين الناس أن الغلام هو الذي قتل هذه الدابة رجع الغلام إلى الراهب فقص له القصة فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى هذه القضية أو هذا هو محور الحوار إنك الآن أصبحت داعية وأنت الآن ظهر نجمك وأنت الآن ظهرت قوتك من قوة الله عز وجل فأصبح الغلام يبرئ الأجمة والأبرص ويحيي الموتى ويشفي من الأمراض فعلى هذا قال الراهب أنت اليوم أعلم مني أو أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى النصيحة بأ فإن ابتليت فلا تدل عليه فإن ابتليت فلا تدل عليه معنى هذا يعلم هذا الراهب شباب الصحوة السرية ويعلمهم بعد ذلك كيف يكون الإيمان الحقيقي بأن العبد مهما عذب وأن العبد مهما اضطهب لا يجوز أن يفشي الأسرار التي اتمن عليها لذلك قال له الراهب وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه لذلك بعد ذلك ذهب كان للملك جليس وهذا الجليس أعمى هذا الجليس أعمى فلما سمع بأمر الغلام جاء للغلام بهدايا وقال أي بني هذه الهداية لك إن أنت شفيتني فقال الغلام أنا لا أشفي وإنما الشافي هو الله إنما الشافي هو الله لئن آمنت بالله عز وجل وهنا قال أي إله تقصد هل هو الملك ولم قال لا ربي وربك ورب الملك فإن آمنت يقينا سأدعو الله لك أن يشفيك فآمن وأعلن إيمانه بكلمة التوحين فدع الله عز وجل له فشفاه الله ذهب هذا الجليس إلى الملك وكان معروفا أنه ضرير فلما جلس بين يدي الملك إذا به يرى الراقصات وير الطبل وير الزمر وير الحاشية فإذا به يخبر الملك ما هذا هذا حرام هذا لا يجوز حرام حرام إيه ترى مش كنت أعمى قال نعم لكن شفاني الله قال أنا ما شفيت قال لا الله ربي وربك قال ألك رب غيري قال نعم فأمسك هذا الرجل وأوجعه ضربا حتى أخبر عن الغلام وجئ بالغلام فأوجعوه ضربا حتى أخبر عن الراهب ثم بعد ذلك جاء الملك وقال لهذا الرجل اللي هو الجريت ارجع عنديك قال لا فجئ بالحفرة وحفرت له الحفرة ثم جئ بالمنشار في مفرق رأس الرجل ثم شق نصفين على ان يرجع الغلام ما رجع الغلام ثم بعد ذلك جاء بالراهب فشق نصفين على ان يرجع الغلام ما رجع الغلام ثم جاء بالغلام وارسله مع بعض جنده حتى يذهب به الى قمة جبل وهنا يلفت النظر لماذا لم يقتل الغلام كما قتل الساحر وكما قتل كما قتله هذا الجليس وكما قتل الراهب سؤال ستجد الإجابة عليه في نهاية القصة هنا أرسله مع مجموعة من جنده ليذهب به إلى قمة جبل فقال في العون وصدر أمر التخلص من الغلام فوق قمة الجبل إن رجع عن دينه فارجع به وإن لم يرجع فاقذفوه وهنا. يعطينا رب العزة موقفا جديدا أن الغلام الذي كان في كنف الله والذي كان في معية الله وعرف من رسوله ما علمه الراهب إياه أنك إذا وقعت في ضيق وإذا وقعت في مكر وإذا وقعت في خديعة فعندك دعاء النجاة ألا وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت هذا دعاء لا يظهر أثره إلا مع أصحاب العقيدة لا يظهر أثره إلا مع المتوكلين على الله لا يظهر أثره إلا مع الذين يعيشون مع الله أي في معية الله تنفيذا لأمر اللهم اكفنيهم بما شئت وهذا الأمر خرج القوم بالغلام وصعدوا قمة الجبل وإذا بالغلام يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فيقول الإمام مسلم ما قاله النبي فسقطوا جميعا ورجع الغلام يتحسس الأمر إلى الملك فالملك تعجل اين الرفاقه في الاصحابة قال كفانيهم الله ربنا كفاني شرهم فارسل بمجموعة اخرى وهذه المجموعة اقوى من المجموعة السابقة ثم اذا بهم قال خذوه في قارب وفي وسط البحر اكذفوه فاذا بهم لما كانوا في عرض البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت فاهتزت القارب وسقطوا جميعا ورجع الغلام يتحسس الامر على رجليه. فاذا بالملك قال اين اصحابك? قال كفانيهم الله. فاذا بالغلام يبدأ الحوار. كل مرة كان هو بيسمع. هنا بدأ الغلام بالحوار. قال ماذا تريد مني? او بلغة العصرة ما نجيب من الاخر يا مولانا نجيب من الاخر انت عاوز مني ايه قال منه قال له ستتخلص مني بشرط واحد ايه هو قال له تسمع كلامي اسمع كلامك تقول ماذا تريد قال تاخذ سهما من سهمي من كنانتي وطبعه في قوسي ثم تصلبني في وسط جمع الناس جميعا اجمع الناس جميعا وفي وسطهم قل اللهم رب الغلام اقتل الغلام ثم اترك السهم فانك ستقتلني سوى ذلك لن تقتلني فاتني بلع الطعم وحشر فنادى وعلى طريقة فرعون موعدكم امتى يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحاء ليه ليحق الله الحق بكلماته نفس الموقف مع ابراهيم عليه السلام لما كاد للأصنام وقال الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين على هذا الأمر إذا بهم يجمعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتن يقال له إبراهيم قالوا فاجمعوه أي الناس واتوا بإبراهيم على آعين الناس فإذا أراد الله أن يحق حقا لابد أن يرى الناس هذه المعجزة فلما أراد الله أن يحق الحق في مقتل السادات اختار الله له يوم الزينة اختار له يوم نصر اختار له يوم العونته، اختار له مع جنده في الجو وفي البحر وفي الارض وامام الدبابات وفي نفس اللحظة اهلكه الله امام رعيته هذا يحققا للحق اذا سنة الله لا تتخلى سنة الله عز وجل قائمة لا تتبدل ولا تتحول اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولا